وكيف تكثرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين ناتق الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم نشيمون واعتصموا لله جميعا ولا تفرقو الله عليكم اذكؤتم أعداء ألَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إخوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاعَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذْكُمْ مِنْهَا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 وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فزوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين